Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kultibatir Rob. Di Aden lutfi. Wohum. Min. Bagi kultibatir Rob. Di Aden lutfi. Wohum. Min. Bagi للله لَمُرُّ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرْ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ لَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِنْ البينات، فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ثم كان عقبة الذين أساء.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 فَعَالُوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ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 أن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَّنتَشِرُونَ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن خَلَقَ رَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يتفكرون ومن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغانكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء ولق بامره. من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات ولرد كل لهم قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات ولرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك تيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنفسكم سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلمون مَن يَهْدِي مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا Fi zat Allah التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقواه وأقيموا صلوات ولا تكونوا من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 وَرَحْمَةً ذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَغْفِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمَّنْ زَلَّ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ يَدِهِمُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا نَالَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآَتِيَةٌ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 أموال الناس فلا يرقوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأؤمنوا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم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 الله الذي يرسل الرياح فكثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به مين إن شاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى مَتَّى اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الضَّبَّ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَمْسَنَّ رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفًا وَلَذَلُولٌ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء هذا واللوم مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذالك كانوا يفكون وقال الذين أُوتوا العلم ولين ما نلقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظَلَمُوا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Walau ingin jatuhm b ayat, laiqul an aladin kafru inatumu illa mu btilun. Kdzalikya tubag Allah ala qunub aladin la yalamun.